بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم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 ما ظننتم أن يحرروا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم واي اي المؤمنين تاخذون يا اول الارصاد تاخذون يا اول الارصاد ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا أن كتب الله عليه الجلاء لعزبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلك بأنهم وَمَنْ يُشَآءَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَنْ يُشَآءَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين نَجْنَى عَلَى أُصُولِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَنْ يُخْزِيَ الْفَاتِحِينَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ وَمَنْ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الله يسلك رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربة. ما أفا الله على رسوله أهل القرى ولذ ولذي القربا واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولتان بين الأغنياء منكم لا يكون دولة وما أتكم الرسول فخذوه وما ناهكم عنه فانتهوا وما أتكم الرسول فخذوه وما ناهكم عنه واتقوا الله, واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله سبيل العقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من زيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من زيارهم يَسْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ مِنَ الله, ورضوانا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَالْذَارَ وَالْإِنَانِ قَلِيلٌ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلیهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي خُذُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَلَا يَجْدُونَ فِي خُذُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُفْسِرُونَ ولو كان بهم خصاصة ولا يجدون في قدورهم حاجة من فاغرثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن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 119. يقولون ربنا اغفر لنا ولإحوالنا الذين تبقونا بالإيمان ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ضِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَضَنَا إِلَّا إِلَّكَ رَحْمَةً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 أهل القتال لمن أخرجتم لنا خدا نماكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنا صرا والله يشهد إنهم لكاذبون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 الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرئوا لا يخرجون معهم ولئن كتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله رهبة في من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميع وقروبهم شتى. تحسبهم جميع وقروبهم شتى. ذلك لأنهم قوم لا يعصون. ذلك لأنهم قوم لا يعصون. كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من ذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيء قال إذ قال للإنسان كف فلما كفر قال إني بريء. الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما تحرقا لإني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين قال فقوم موهوبا للعالم فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما انهما في نار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغل وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيُّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ولا تفك الذين سواه فأنشأهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله. متصدعا من خشية الله.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 سُبْحَانَ المؤمن الَّذِي لَا الجبار إِلَّا سبحان الله عما يشركون لَهُ الله إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْمُلْكُ له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم